يوم ترونها تذهب كل مرضعة مما أرضت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترنّس سكار وماهم بسكار ولكن عذاب الله شديد.